مغضى عين مقنعي رؤسهم لا يرد اليهم طرفهم وافئدتهم هوا وانذر ما سيوم يئيم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا اخْصِمْنَا إِلَى عَذَابٍ قَرِيبٍ نُجِبَ دَاعَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ جَوَاءٍ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 فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسلا ان الله عزيز انتقام يوم تبدل الارض والارض والسماوات يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وَعَادَ بِجُودِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَضْغَاثِ سَرَابِ دُهُمْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ قررين في الأصفاد سرابيل من القطران وترشى وجوه من النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سرع الحساب هذا قُلْ <تصفيق> يَعْلَمُ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ